بسم الله الرحمن الرحيم وننجني الى هوا ما يضني وتاخذكم وما روا وما يوم تقع منه و الا واحسن ف علم شديد القوى نورٌ ورتن فسطع وهو بي افق اعماء ثم دنا فتدنا فكان قاد قوسين او ادنا فاوحى الى عبدينا اوفى ما كذب القعاد ما را اتَّسْعَ نَارُهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَ مَأْذَنَةِ نُوحٍ إِنْ يُوشِكْ سِدْرَتُنَا يُوشَ ما ذا ظَنَّ دَفْعُهُ وَمَا قَدَرَا لَقَدْ يَرَانَ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ كُبْرًا أَسَرَ أَنْتُمْ لَا تَرَوْنَ الْعَذَابَ وَمَنَافِثَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَمْ يُنذَرُوا وَلَهُمْ أُنذِرَةٌ إِن ثُمَّ نَيْسُمُنا ثُمَّ نَيْسُمُنا أَنْتُم وَآبَاؤُكُمْ مِن مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بنا مِن سَكِينَةٍ إِن يَا مُنَوِّرَ الْأَنْفُسِ وَنَقِّذَ الْأُمَمَ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى آمِنْ إِنْسَانٌ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ لكن لا وَاتِلاتُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ لِعَذَابِ أَن يَحْذَرُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إن الذين لا لَمَّا لَا لِتَتَسْمِيَةَ الْأُنْثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شيئا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ بَلَوْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَجِبُ لِلَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجِبُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ السَّاءَ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا مَنْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَوْعِظَةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ أَنفَأْتُ مِنَ الْأَرْضِ وَإِنْ أُنْتُ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا فَلاَ تُذِكِّرُهُ وَاَعْلَمُ بِمَنْ سَقَى فَسَأُرْيُكَ الَّذِي كَذَّبَ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى عِندَهُ عِلْمٌ غَيْرُ قَلِيلٍ أَمْ لَمْ نَبِّئْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الْمَلِكَيْنِ وَالثَّاقِب فَلَا تَذَرُ وَادِرَةٌ بِذْرًا آخَرَا وَأَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَيُرَى إِنَّمَا يُجْزَى الْمُجْرِمُونَ جَزَاءَهُمْ الاوصاف وان الى ربك المنزه واني الذي امضحك وادك واني لم هو اماث واخيا واني من خلق الذكور والانثى من نفسه اذا كنا وَأَنَّ عَلَيْنَا النَّشْأَةَ الأُخْرَى وَأَنَّ لَنَا مُنْهًا وَأَقَمْنَا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا أُولَى وَثَمُودَ كَمَا أَلْقَى وَقَيَّمَنِي مِنْ انهم كانوا الاغنوا واقوا والمكتفي كاهواه ووشاننا وشان فبأي آلاء ربك فكرما فانا نذير من المنذر ولا اجثي اذته لَيْسَ سَمَاؤُهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ تَاسِفًا أَفَمَنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْتَبِرُونَ وَتَرْضَأُونَ وَلَا تَبْغُونَ وَأَنْتُمْ تَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا